بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا 117. سبحانه وتعالى عما يشركون 118. تَتَبَرُّ رُوحِي مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنَ الْعِذَابِ على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنه لا هُنالْ قَسَمَ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ سَوَاءٌ مَّا يُشْرِكُونَ وَلَقَال إِنَّنَا مِن نُّقَصٍّ تَنَازَعَ إِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَأَنَّا لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم ولكم فيها جمال <ترجمة> وحين تريحون وحين تسرحون وتحمل قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَلَهُ بكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغل والحمير لتركهها غزينا. ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائث ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل منه زما إما لكم منه شراب ومنه شجر في يتسيم. tulanço vem his أذكر <تكتور> لكم الليل والنهار والشمس والقمق والنجوم متقرات بأمره إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَا فِي لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ <تصفيق> وَمَا ذَرَأَ لكم فِي الْأَرْضِ ثالثا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم وَهُوَ الَّذِي تَخَطَّرَ الْفِطْرَةَ لَتَكُولُ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ إِيتَاءً تَأْكُلُونَهُ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهَا لِتَذَكَّرُوا مِن فَضْلِهِ تَشْكُرُونَ وألقى في الأرض رواتي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهسدون وألقى في الأرض رواشئا تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلاما وبالنجم هم يهسدون <تصفيق> أفمن يخلق كمن يخلق أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَفِّرُ لِمَنْ أَسْرَفَ وَهُوَ مُوسِيرٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَهُمْ قلن أموات غير أحياء وما يشعر لَهُ كُم إِلَٰهُ وَاقِد أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مَعَاقِلَ فَبِأَيِّ وهم متكبرون لا جرم أن وَهَأَ يَعْلَمُ مَا يُثْرُونَ وَمَا يُنْفِقُونَ <and control. t inícioigue> إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ صدقين وإذا قيل لهم ما أنزل ربكم قالوا تفاصير الأولين ليحملوا أوزارهم كاف يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم وَذَمَّكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَثَّمُوهُمْ يَأْمَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَوْهُ عَلَيْهِمْ سَقُفُ مِنْ فوقهم فَخَرَرَ لَهِمُ السَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَسَافُوا الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْوَهُونَ ثمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُزِينُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَ اللَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ Qul lanalladheena nu'sullu ilma inna الذين تتوصاهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل إن الله عليم بما قلتم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئتمت والمتكبرين وَقِيلَ لِلَّذِينَ ثَقُوا مَا أَلْزَمَ رَبُّهُمْ قَالُوا مِنْ الَّذِينَ فن في هذه الدنيا حسن، ولذاؤ الآخرة خير. ولادنا ما تعلمون تقين جن الث وعدني يلد من طه هل أنهار لهم فيها ما يشاءون فذلك <تصفيق> يجزي الله كذلك يجزي الله قولم الذين انستاءوا قولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذي من قضلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أفسدهم يظلمون.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 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ قَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ لَا نُرْسِلُ إِلَّا رَسُولًا إِنْ وَلَقَدْ منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضالة بَثِيرٌ فِي الْأَرْضِ فَبُغِى كَيْفَ كَانَ عَذْبُ الْمُكَذِّبِينَ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 وأقسموا بالله إِذَا يَغْشَى لا إِذَا الله من يموت رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ va, va, va, va, va, va, va, va, تلفون فيه لعل الذين كفروا أنهم كانوا كذين.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 والذين لاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا وَلَا أُنْذِرُ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ أَلَمْ نَفْتَحْ لَهُمْ A man أو يخذوهم ما لا تخوف. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله من اليمين والشمال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من ويقافون ربهم من فوقهم ويفعلون for oh. ela وأوحى رَبُّكَ إلى النحل مَنَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْزُّوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَظَتُوهُ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Afin al-baatil ja Wabin ammati Allah Hum yäkferuun لاَ هِيَ مَا لَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقُهُمْ قُمْ مِنْ وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَنْفَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَرَزَقَ اللَّهُ مَثَلًا نَّعَمَ مَلُوكَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ وَمَا رَزَقْنَاهُ مِنَ النَّارِ الْقِنْحَسَنَا vuonsa ku on hans nätä vuoyu الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَبَرَّزَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلٍ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلُّنَا لَا مُلَأٌ وهو كل على مناوله اينما يوجد هل يستوي هو ومن 1. 2. 3. 4. ala 6. 7. سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاسِ إِلَّا كَلَمْ خَيْلُ أَوْ هُوَ والله أخرجكم من ضفور أم نَحْنُ سِفٌ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ إِذَا سَلَّلْتُمْ تَشْكُرُونَ ألم يروا إلى الطير أَن في جو السماء ما وَمَا إلا الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَمَا هُوَ جَعَلَ لَكُمْ بيوتكم تكنا وجعل لكم من جنود الأنرى بيوتا وجعل لكم تتخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم What? <laughs> hurting وَيَوْمَ نَفْعَصُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُبْعَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا هُمْ يُسَافِرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ظَالِمًا فَصَرَفُوا عَنْهُ قَوْمَهُمْ وَلَا هُمْ وَإِنَّ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ قَالُوا تَنَاهَى وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذْنِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ <تصفيق> الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا sevillä hin ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً علاها ونزل عليك الكتاب سبنا لكل شيء وذو مثوى وَاللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ يَعِبُكُمْ لولكم <تصفيق> اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ كَانَ الْبَشَرُ قُبُلَ أَيَّ مَا وَبِالْأَرْضِ من بعد قوة أن وَأَنبَتْنَا تخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه 119. ولو شاء الله سَن وَلَكِ يُضْلِمُ مَن يَشَاءُ وَمَن يَهْدِ وَلَتُ ألن عما عم كنتم تعملون ولا com da ve na comzin' vol dabut a vieur quan <تصفيق> عظيم لله ولكم معافا عظيما ولا تنسى تشت... واتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند إن الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم يا ان مَنَامَكَ يَا مَلُون مَنَامِ لَقَالِحٍ مِنْ ذِكْرٍ أَوْ وهو مؤمن فلنحي أنه ân na vu haya foi ban o na na فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان <تصفيق> إنه ليس له سلطان على آمَنُوا آمنوا وعلى ربهم مَا نَصْرُ الْقَوْمِ وَلِلَّذِينَ يَسْأَلُونَهُ وَلَّذِينَ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَا كَانَ آيَتِي بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليتبه الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أن أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أرجمي ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على آخرة وأن الله لا يهدي أولئك الذين صبروا الله على قلوبهم وتمعهم وأبصارهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ في الآخرة هم الخاشرون <تصفيق> ثم إن ربك للذي لهاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لظفور يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفس جه وسواء فكل نفس ما أمل وفهم لا يظلمون. وضرض الله مَثَلًا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغة من يأتي هارب هارب من كل مكان فكفر. لأنه من الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذفوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون Fäkelوا mima rzakakumullahu halalaan, طybeen, واشكروا nirmata Allah إن كنتم إياه إنما حرام عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن الضرى غير باز ولا واز فإن الله غفر ولا تنقولوا لما تصفوا أنسكم قومًا كذابًا حلال وما حرام لتفسوا وله الله الكذب إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ وَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ قليل وله عذاب أليل. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا مَا فَطَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا غَلَّمَنَّهُمْ وَلَكِنَّ كانوا أن يظلمون <صفيق> <صفيق> إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم من بعد ذلك وأصلحوا The وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِمَا كَانُوا فِيهِ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمواضيع الحسنة وجد الله في الذين أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن وهو أعلم بالمهتدين وَإِنَّهَا قَضَتُمْ فَعَاتِبُ بِمِثْلِ مَا قِبَلَتُهُمْ وَلَئِنْ قَضَرُوا لَهُ خَيْرٌ وَاقْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّاكَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِنَّا يَمْكُرُ Allah ma'a allatheena taqa wa allatheena hum muhdinu